وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآءًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآءًا فَتَحْرِي الرَّقَبَةٍ مَِةِ وَذَةُم مسََّمَ وَلَ خَدَلَم مَِ خَقًَا فَتَحرِي وَقَضَةٍ مُ مَِة وَذة سَم وَذَةُم مُسََّمَةُ إلا أن يصدقوا وديكم مسلمة إلا أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مِنْ فَتْحِيرِ قَبَتِ مُؤْمِنَة فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ تَبُنْ وَغَوَمٌ مِنْ فَتْحِيرِ قَبَتِ مُؤْمِنَة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ فدية مسلمة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميساق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى وتحرير رقبة مؤمنة سدية مسلحة انتلا أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة مبينة من الله. فمن لم يجد فطيان شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وكان الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ومن ورضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ورضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً يا أيها الذين فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إذا رأعتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام مؤمناً تبتغون فتبينوا ولا تقولوا لمن أشقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغادرون كثيرة. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغان كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم سَنُنظِرُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا